البيت خلاف ام العافيه تودعه و يصير الحزن والدمعه البيت بدون ريحه ام احس مهجوم وتفرح حياطينا وتضل تنعم أمي الترسة تذن من الزغر لليوم ما يتسمى زلمه الخاين بربعه نصين نصين أمي تقسم خفزة التنور فشل من الفقير ترد وترجعه أمي أمي ديرتها المحلة وطيبها ولايتها ما تسولف كل محوجة الحح حكايه ابراس يحلفون الفون ابراس سايح الفون ضلوا صيدهم عليها امي دمعتها تعور امي عالم دمعتها تتعور ومن تشيل يديها حتى لا ووو حتى لا نلقطل من عدي غار ابيض من الغيم نيت تبحكيها ومن نطيح بشدة ومن نطيح بشدة وقلب عليه تعادل الدنيا صدق لمشت ايديها اوف البيت خلاف امي البيت خلاف امي العافية البيت خلاف ام العافية ودعاه وعنوانه يصير الحزن والدمع